تسعة استمع إلى الحوار التالي وأعده مرحبا بك يا سليم مرحبا بك يا بتول أهلا وسهلا أهلا بك هل أنت بخير؟ الحمد لله أنا بخير